تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهض بالقول فانه يعلم السر واخفى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 لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وَأَنَا اخترتك فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا أَنَا فاعبدني وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيَهَا لتجزى, لتجزى كل نفس نَفْسٍ بِمَا تسعى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 قال القها يا موسى فالقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واطم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء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 وَجْعَلَ لِي وَزِيرًا من أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْتَدَّ بِهِ أَزري وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كي نسبحك كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كنت بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى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 وَأَلْقَيْتُ عليك مَحَبَّةً مني ولتصنع على عيني إِذْ تمشي أُخْتُكَ فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أُمِّكَ كي تقر عينها ولا تحزن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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا fa فأخرجنا, فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجٍ مِنَ النَّبَاتِ شَتَّى كُلُّهُ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذلك لآيات لأولي النهى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 يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا, ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى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 قال اامنتم له قبل ان اذن لكم انه, إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن فلا ايديكم وارجلكم من خلاف ولا وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّ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 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك, فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 فرجع موسى إلى قومه غضبان ناسفهم قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أي يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 فقذفناها فكذلك أنقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا, فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما انما فتنتم به وان ربكم رحمان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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني افعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت, إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقرب رب زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فانما ياتينكم مني هدى فمن اتبع, هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره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 وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى افلم يَهْدِ لَهُمْ كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي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 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا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 لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع, فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون فستعلمون من أصحاب الصراط السوي